بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثورة والإنسان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 فَنَّأُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ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 والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئت المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطين المقنطرة والقناطين المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانفين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار جَهَرَ الله أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ بِغَيْرِ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 وَقلُل الذيذينَ أُوتُكِتَابَ وَأُم مينَ أَْلَتُم فَإِن أَسْلَهُ فَقدَدِه تَدَو وَإِن تَوََّ فَإِن النَّمَا لَكَ البَلَغ واللههُ بَصيرٌ بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ وَالَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَسَنُزِعُ الْكُمَّ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 اللَّهُ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم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 فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسا وإني سميتها مريب وإني أعيذها بك وذريتها من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 وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ قَالَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا تَكْسِبُ قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ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 يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أظلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اذْقَانَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي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 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطين فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تزدخرون في بيوتكم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 ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم على من شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 فَأَبْلَحَ جَكَفِهِ مِمَّنْ بَعْدُ مَا جَاءَ أَكْمِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتُ تعالوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا فَقُلْتُ تعالوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَوفُزَكُمْ ثُمَّ نَبْتَغِ الْفَلَجَ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ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 ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يستخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون فيه إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا من بَعْدَهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَؤُلَاءِ حَاجَّتُمْ فِيمَا لَكُمْ به علم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 إن أولى الناس بإبراهيم للذين استبعوا هو هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما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 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَاجْهَنَّهَا لِأُخْرَاهُ وَاصْفُرُوا آخرة, آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِغِنٍّ طَارِئٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِذِئْبٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا بَعْدَمَا تَعْلَمَ عَلَيْهِ ضَرِيرًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا أَلَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ نَسَبٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألفنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ من عِندَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ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 Laatayitoُ min kita bi wakmati ثمُ ja aكmrrasulum muُفضّ كلُlima mam Thُ ja aكmrratuُlum nuُsَّ quُlima mawakku la tukُْminun nabihi قال أقرأتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون افَاغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ لَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بين أحد منهم.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 إن الذين كبروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم قفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 كل الطامكَ نَحِبَن إصر إلَ إلاا ماَا حرومَ إصر إل عَلى نْبه مِ ق أَنتُ نَزَّل مِ قبل أَتُ نَزَّلَ السور قل فأتوا بالثورات فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله كذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فَاتَّبِعُومَّ دَئِبَ وَه مَ حَنفَ وَمَا كانََ مِنَ المُشرركين إ أَوولَ بَيثِهُ بِعَاتَِّ بِبَكك جَمُ بَوكَ وَهُدَ للعَلَمين فِيهِ آياتاتُم بَيناتُم م قَامُ إبَوهمَ وَمَا دَخَلَ كَانَ آمن قُلِ اللَّهُ عَلِمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ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 من آمن تبعونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب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 يا أيها الذين آمنوا استغوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 وَما ٱللَّهُ يُرِيدُ بِٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَّا خَيْرًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم العجبار ثم لا ينصرون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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواءا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 يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين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 مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها عَصْرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ وَلَمْ يُؤْمِنُوا أَنفُسُهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ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 وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنابل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إ تَسَذكُم حَسَنَةٌ تَسُهُم وَإِن تُصبكُمْ سَئَةُ يَ صاحُ بِهَا وَإِن تَصْمِرُ وَتَتَّقُ لَا يَبُوكُمْ كَدُهُ شَيْ إِ اللهه بِمَا يَععمللونَ محييبُ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَّأُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِاقْتِصَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْهَبْ مَعَ الطَّائِفَةِ فَانْذِرْهُمْ مِنْكُمْ أَنْ تَكْشَلاَ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمزكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة نسوومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعزت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا او افتهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون أُلَ ika jaَza uهُ ma fiiraَةُ ngwabbbiِهِ وَnyannaatuُ daydiimiِ taَْhanًا أَnhaَا u خَalibiين fihaَا وَnyamma قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان لناس وهدى وموعظة للمتقين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 ام حتي فتم ان تدخل الجنه ولم ما يعل في الله الذي نجاه منكم ويعل الصابرين ولقد كنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون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 وَما كانَ نَقَوْلَهُم إلاا أَم قَالوا رَبَّنَو فِيَّ آزُنُوبَناَا وَإ الصافَنَ فيِي أَمرِنَا وَسَبّت أَقد مَنَا وَسَبِّت أَقدَ بَنَا وَو صُرن علىىقَوْمِكافِرين فَتَهُم اللهَّهُ تَوابَ الدُّنْيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا الذين كفروا يرزوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاترين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يبعوكم في أخراكم فأثابكم وما فَسَأُكَابُكُمْ عَنِّم بِرَحْمٍ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسٍ يغْشَاهُ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ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 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القدر إلى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. انَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتِقَالِ جَمْعَانَ إِنَّمَا مَسَّ زَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غلا لو كانوا عند لما ماتوا لو كانوا عند لما فِي وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في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 لََمَ اللهُ علىلَ المُؤْمننينَ إِبَعزَدهِمْ رَسُلَم مِنْ أَفُثِهِمْ يَطلُ عَلَهِم آياته وَيُزَكهِم وَيُعَِمهُم يَطلُ عَلَهِمْ آياتاتِهِ وَيُزَكهِم وَيُعَمُه الكِتابَ وَالْحكمَةَ وَإِن كانَوا مِئم قَُلُ لَ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 فَرِحِينَ بِمَا آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 الذين قال لهم الناس انما تفزعون لكم فخشوهم فزادهم ايمانا فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ف قَلَبُوا مِن عَْمَسم مَِ اللهَّهِ وَقَبل لَْ يَمسَسمسُ وَتبَرعوا رَبّو نَمُ اللهَّ واللهُُ فَبل لل النوم إَِّ بَلَانكُم الشَّيبَاد يُخَوِْفُ أَوْلِييا أَهُ فَلَا تَخَافُهُم وَخافُون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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحتبن الذين كفروا أن ما دملي لهم خير لأنفسهم إنما دملي لهم ليزادوا إثما ولهم عذاب مهيم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 ولا يحتبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوغون ما بخلوا به يوم القيامة ولله بيرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير عَبَدَ لِسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَوْنِيَاءَ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَمْ بِعَيْنِ حَفِي وَنَقُولُ ادْخُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذالكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ إِلَيْنَا أَن نُّؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا أَن نُّؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ غَلِبَ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كنتم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 وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْمُرُوا وَتَسْتَغْفُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا اشْتَرَوُا وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَصْرَفُونَ بِمَا أَسَاءُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن فِي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والمهار لآيات لأولي الألباب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 رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ من أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا أَطَعْنَا نَادِيَهُ لَا ذَنبَ إِلَّا غَيْرَ إِيمَانٍ أَن آمَنُوا بربكم فآمنا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 الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 وَمَااءؤُزِلَ إلَهِم خاشِعين للِلهِ لاَا يَشْتَرونَ بِآياتاتِ الله ثمَمَنَ قَلَ أُل إِك لَهُمْ أَجرُرُهُ يَ ي دَرَبِّهِم إِ اللهَّه سَدعُ يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتغوا الله لعلكم تفلحون